أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضلا كان عليك كبيرا قل إن اجتمعت الإنس والجن وعلى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 من لك حتى تجروا لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة نخيل وعنب فتفجر الأنهار فتفجر الأنهار خلالها تفجيرًا أو تسقط السماء أو تعفي بالله والملائكة في قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء وَالَّذِينَ لِهِ قِيَكَ عَلَيْنَا كِتَابًا نُقْرَأُ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم إلا قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزل عليهم من السماء إن لك عليهم من السماء إن لك قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انَّكَ نَبِيٌّ لِّعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلِ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ إِلَّا إِنْ ذُكِرُوا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ مأواهم جهنم كلما خذت زبناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا فِيهِ فَأَبَى وَلَوْ أَنَّكُمْ تَمْتَنُّونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ إِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا